نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الإصدار وختاما تقبلوا منا أطيب تحيه مع تحيات حامل المسك بدولة الكويت هاتف رقم 4840740 فاكس 48379 اثنان تسعة وهاي كواليتي بجمهورية مصر العربية هاتف رقم سبعة أربعة، تسعة اثنان تسعة ثمانية خمسة فاكس ثلاثة ثلاثة سبعة خمسة أربعة، ستة واحد ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته